إثنان استمع إلى الجمل الآتية فأعدها ثم اكتبها في دفترك واحد يجب علينا الحفاظ على البيئة من التلوث إثنان كن محافظاً على الغابات من الحرائق ثلاثة يزداد عدد السكان في المدن الكبيرة بمرور الزمن 4. يزداد تلوث البحار والأنهار يوماً بعد يوم بسبب النفايات 5. كثرة تلوث البيئة بواسطة دخان المصانع والسيارات 6. كوني محافظة على الحدائق الجميلة